بسم ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د لله ا ل ذ ي خلق ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض وجعل ا م ا و ا ل ن و ر ا كفروا ب ب ه م ي ع د و ن موسوعه النابلسي ل ن ع ه و م ا ل ل ه في ا ل س م ا و ا ت ي ع ل م سركم و س و ي ع ل م م ا ت ك س ب و ن و م ا تأتي آيات آيات من من ر ب ه م إ ل ا كانوا ع ن ه ا م ع ر ق ي ن فقد ك ذ ب و ا ب ا ل ح ق ل م ا م ي ه اسماء الله الحسنى ا ه م فسوف ي ه الجزء الاولى المعصيه الجزء الاولى م اسماء لنمكن لكم و أ ر ل ل ن ا ا س عليهم د ر الله و ج ع ن ا ا أ ن ا ر تجري من ت ح ه ه م ف أ س ن ا you、no. ف ض ي ل ه الدكتور ح م ر ا ب ا ل ن ا ب ل ل س م و ا ت و ا ل أ ر ض وهو ي ط ع م و ل ا يطعم ق ل إ ن أمرت أن أكون أ و ل من أ س ل م و ل ا ت ك و ن ن م ن ا ل م ش ر ك ي ن ق ل إني أ خ ا ف إن عصيت ربي عذاب م ع ظ ي م من موسوعه النابلسي ف و ل م للعلوم ه الاسلاميه هو وإن ر ف و على كل شيء وهو ا ا ل ق ه ر فوق ع ب ا د ه وهو ا ل ح ك ي الخبير م قل أي ش ي ء أ ر ش ه ا دعويه قل غير ب ن و ب ح ي إلي ه ذ ا ا ل ض م و ن اجتماعي موسوعه النابلسي ل ل ا أشهد ق ل إ ن م ا هو إ ل ه و ا ح د وإنني بريء س م ا تشركون ا ل ذ ي ن آ ت ه م و أ ن ف س ه م ف ه م ل ا رؤمنون ومن أ ل م ن ا ف ت ر ى عن الله ك ذ ب ا بآياته أو كذب بآياته إنه ل ا ي ف ل ح ا ل ظ ا ل م و ن و و ي م نحشرهم م ج ي ع ا ثم ن ق و ل للذين ا س ل ا م نقول أ ي ن اشركوا أ ي ن ش ر ك ا ؤ ك م الذين كنتم ت ز ع و ن ثم لم تكن فتنه إ ل ا أ ن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم, وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إ ل ي ك وجعلنا على أكنة أن ي ف ق ه و الهدى ع شركه و ع و ف ي آ ا ه م وقرا و غير ا كل آلة ي ؤ م ر ب ه ا ح ت ى إ ذات جاءوك ا كي د ل و ن ك ا ج و م ا ل ذ ي ن كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين هذا ه أساطير و م ي ن و ن عنه و ي ن ن أ و ع ن ه ي ا ل و ن إ ل ا أ ن ف س ه م وما ي ش ع ر و ن و ل و ترى إذ م الاسلاميه ى بآيات ربنا ف ق ا ل و ا ي ا ل ي ت ن ا نرد ن ولا ك ذ ب بآيات ربنا ا ونكون من ل م م ؤ ن ي ن ب ل ب د ع ل ه م م ا ك ا ن يخفون و ا ب ل ب د ا م ي ه ولو ردوا لعادوا ل م ا ن ه و ا عنه وانهم لكاذبون وقالوا إ ن هي إ ل ا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى اذوقفوا على ربهم ولو ترى و ا ق ف و ا ع ل ى ربه どう<音楽><音楽> صادقين ا ا ي ل م ت د ع و ن فيكشف ما ت د ع و ن إ ل ي ه إن ش ا ء إ ن ش ا ء و ت ن س و تشركون ن ما و ل ق د أ ر س ل ن ا إ ل ى أ م م من ق ا ل ف ا ا ل ا م ي ه ل ل ع ه م ي ت ض ر ع و ن ف ل و ل ا ا إذ ج ع ه م بأس ا تضرعوا ل ك ن قسد ق ل و ب ه ل س ي ن للعلوم ه ا ش ي ا ل ا ن ل ا ي ع م ل و ن فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا, فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم أ خ ذ ن ا ه موسوعه بغتة ا ل و ن ا ب ل ذ ي ن ل و ا و ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن قل أ ر أ ي ت م إن أخذ الله سمعكم ا ر ك م و ح ت م ع ل ى قلوبكم من إ ل ه غير الله ياتيكم به انظر كيف ن ص ر خ الايات ثم هم يصلحون قل أ ر أ ي ت ك م إ ن أ ت ا ك م عذاب الله ب غ ت ة أ و جهرا أ ل يهلك الا القوم الظالمون إلا م ب ش ر ي ن و م فمن ن ن ذ ر ي آمن و أ ص ل ع فلا ي ه م و ل ا هم يحزنون و ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ب آ ي ي ا ما ت م س ه ي ا ل ع ذ ا ب ب م ا ك ا ن و ا ي س و ن ق ل ل ا أقول ل ك م ع ن د ي خزائم ا ل ل ه ولا قل أتبع إلا هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون و أ ن ذ ر به الذين يخافون أ ن يحشروا إ ل ى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم, لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم ب ا ل غ د ا ت والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم, فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض, وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ا ه و ل ا ء وان الله شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ك م كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله, من منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده واصلح وأصلح فأنه رفور رحيم وكذلك أ فأنه ص ل ح رحيم رفور و نفصل ا ل آ ي ا ت ولتستهين سبيل المجرمين قل إ ن ي نهيت ان أ ع ب د الذين تدعون من دون الله قل لا أ ت ب ع أ ه و ا ء ك م قد ل شركه الهدى وما أنا من أنا ا م شركه ي ع ل ى و ي ه غير ربحيه ذات مضمون ا اجتماعي إ ل ل ل ق الحق ص الفاصلين وهو خير قل لو أ ن عندي ما تستعجلون به لقضي ا ل أ م ر بيني وبينكم والله أ ع ل م بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إ ل ا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط منه ورقة موسوعه ل م النابلسي وما للعلوم ا الاسلاميه و اسماء الله ا ل كتاب هو ا ل ذ ي ي ت س م ا ب ا ل ل ي ويعلم ل م الحسنى ج ت م ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم إ ل ي ه مرجعكم ثم ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده, وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته و رسلنا وهم لا يفرقون َُ ثم َُّ ردوا ُُّ الى َ الله َّ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له ل ا ح ك م و ه و أ س ر ع ا ل ح ا س ي ن ق ل م س ي ن من ك م ظ ل م ا ا ت ل ب ر و ا ل ب ح ر ت د ع و ن ه ت ط ر م ا وخفية ل ئ ن أ ج ا ن س ل ن ا ا م ي ن 「こんにちは」<音声> ولا شركه ف ي ع وإن الهدى شركه ا أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن أ ب س ي و ا ب م ا ك س م و ن ا ج ت م ا ح م ي لهم شراب من حميم وعذاب أ ل ي م بما كانوا يكفرون قل أ ن ا د ع و من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد إ ذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين،, الشياطين في ا ل أ ر ض حيران له أصحاب ي شركه الهدى اتنا ق شركه دعويه الله غير ن ربحيه ذات مضمون أ أ اجتماعي الصلاة ل إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير و إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م ل أ ب ي ه ازر اتخذ أ ص ن ا م ا الهه اني أ ر ا ك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إ ب ر ا ه ي م ملكوت السماوات و ا ل أ ر ض وليكون من ا ل م ق ي ن فلما جن عليه الليل ر أ ى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافين فلما راى القمر باسرا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهديه ربي قال لئن موسوعه يحقن ربي ل أ ك النابلسي م ل ل ا ل و م ا هذا ل ا أ ف ل ا ل يا ق و م ي ه قال ق يا و م إني بريء ر مما ت ش ك و إن و ج ه ت وجهي للذي فطر ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض ح ل ف ل و م الاسلاميه أ ولا أخاف م ا ت و ك و ن ب ه إ ل ا ل ن ش ا ء ر ب ي شيئا و س ع ر ب ي للعلوم الاسلاميه أ ف ت وَكَيْفَ أَخَافُ موسوعه ا أَشْرَكْتُمْ ل ا ا ت خ ن أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ النابلسي للعلوم ي س الاسلاميه ن ا ل الذين آ موسوعه ن ا ولم ل ي ب النابلسي م وهم وتلك حجتنا للعلوم ا ه ن ا ل ا س ل ا ت م ن ن ش ا ه و شركه الهدى شركه د ا و و ي ه غير ربحيه ومن ذات مضمون اجتماعي ن وزكريا و ي ي ح ا و ع س ى و ع ه النابلسي ل للعلوم و ي ن س و و الاسلاميه و ك على ل ا ن ومن اسماء الله الحسنى على ل ا شركه ذ الهدى أو ق ا أوحي شركه دعويه ح غير ربحيه إ ل ذات مضمون ا اجتماعي ل و ن في غ م ر ت ا ل م ل ا ئ ك ة و س ط و ا أ ي د ي ه م أ خ ر ج و النابلسي أنفسكم ا ي و و م ت ج ع ذ ا للعلوم ا ب ل ا ل ي و م تجزون عذاب ل م ا كنتم ت ق و ل و ن ع ل ل ل ى ا ه غير النابلسي ح ق و ك ت م عن آ ي ت ت ت ه س ك ر و ن للعلوم ا ل ا س ل ا د ا شركه ت م الهدى خ و ن شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ش ر ك ا ء ي وضل ع ن ك موسوعه النابلسي للعلوم ح ن الاسلاميه م ي ي ت و ت من ا ل ح ذلكم الله فانما تؤفكون فارقوا الاصباح وجعل الليل ستنا والشمس والقمر حسباها ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد ق فصلنا الآيات و م ي ع ل م و ن و ه و ا ل ذ ي أ ن ش أ ك م من نفس ا ح د ة ف م س ت ومستودع ق قد ر ف ص ل ن ا ا ل آ ي ا ت ل و م يفقرون وهو ا ل ذ ي أنزل ا س ل ا م ا ء موسوعه ا فأخرجنا فأخرجنا نخرج ل ن ا ب ا ل ن ي للعلوم ا ل ا س ل ا ن ي ة و ج ن ه وجنات م ن أعناب و ا ل ز ي ت و ن و النابلسي ر م ا و ش ت ا وغيرا、تشاغي. انظروا ثمره أثمر إذا ن للعلوم م ي ا ت لقوم يؤمنون ا الاسلاميه و خ ل ق ه موسوعه ا ل ن و ب ن ا ت ب غ ي ر ع ل م س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ع م ا ي ل ا و ن ا د ي ع ا ل س م ا و الله ت و ا أ أنا ر ض يكون ا ل ح س ن ء و س و ع ك النابلسي للعلوم ا ل ل ه ر ب ا س ل ا م ل ه ع ل ي ه موسوعه الملالكة م ا ل ن ا ع ل ي ه م كل ش ي للعلوم ا ك ا س ل ا م ي ه اسماء الله و ل ك أكثرهم ن ه ي ج ل و ن و ك موسوعه ل النابلسي ك ل ب ي ع د و شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنِّ و ح ي بَعْضُهُمْ إ للعلوم ى ض زُخْرُفَ ا ق غ ر و الاسلاميه و و ش ء رَبُّكَ مَا ف و م ا ي ف ت ر و ن و ل ع ه ا ل ذ ي ن ل ا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة و ل ي للعلوم ا هم مقترفون أفغير ا ل ل ه أبتغي ح ك م ا وهو ا ل ذ ي إليكم وهو الذي أنزل وهو ا ل ذ ي أ ه إ ل ي ك موسوعه ا ا ل ك ت النابلسي ل ي ع ل و ن أنه م ن ز ل من ا س ل ا م ي ه لا ت ك و ن ن من النابلسي م م ت د ي و ت م للعلوم ا ل ا س ل م ا ت و ه و ا ل س م ي ع الله ع ي م وإن تطع أكثر ا ل أ ر ض يضلوك عن س ب ي ل الله موسوعه إ ا ي ر ص و ن إن ا ب ك هو أ ع ل م من ي للعلوم ن س ب ي ه إن ر الاسلاميه واعلموا بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم ب آ ي ا ت المؤمنين وما لكم أ الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل ّ لكم ما حرم عليكم الا ما اضطربتم اليه وان كثيرا ليطلون ض ب أ ه و ا ء بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر ا ل إ ث م وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون،, سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وإن موسوعه النابلسي ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ي ن ا ف أ ح ي ي ن ا ه وجعلنا له نورا, نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منا كذلك ص ي ن للكافرين ما كانوا يعملون و ك ذ ل موسوعه النابلسي فِي ك للعلوم ن الاسلاميه يَنْكُرُونَ إ ب أ ن ف وَمَا ش ع ر و ن آية قالوا قالوا لن موسوعه ن نمتى حتى مثل ما أ ل ا النابلسي للعلوم ر ا سيصيب ذ ي ن أ و ا ل ا ا ل و ذ ا م ي و ذ ا ه اسماء فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره يشرح صدره الحسنى يرد ا صدره للاسلام ع د ر ه ضيقا حرجا لفضيله ا ل ي ك ت و ر م ح ر و ت ب ا ل ن ا ب أ ن ه م ك ا ن و ا ك النابلسي ف ر ي ن ذ ك أ ق ر ل ل ع ر و ن و م الاسلاميه ربك الرحمة وربك ا موسوعه ا ل ن يشأ ذ ا ب ك م و ي س ت خ ل ف ب ع د ك م و ر ب ك الاسلاميه غ ن ي ذو ل ر ح م يذهبكم ة إن يشأ ي و ت خ ل ف ض ي د ك م م ا ي ش ا ء ن ا وقصة م و ر ن ا و ح ر م ع ل ى أ ز ه النابلسي وإنكم ميتة ج ز ي ه وصفهم إنه م ح ك ل ل ع ل ي م قد خسر الاسلاميه ذ ي ن ق ت ل و أ د ه سبها غ ر وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكل والزيتون والرمز شركه ا ل ه م ت ش ا ر ك ل من ث م ر ه إذا أ ث م ر و ربحيه و م ح ص ا د و ل ا ت مضمون اجتماعي يحب فاتلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين فما مات ازواج من الضطن اثنين ومن المعز اثنين قل ان ذكرني حرم أ ل ا ن ث ي ي ن م شركه الهدى ش ر ك ا دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ب ل ولم ا ر ح م ُ ا ل ْ أ ُ ن ْ ث ََ ن ِ ي أ َ م ْ كنتم ُُْْ شهداء ََُ اذ وصاكم َّ الله َّ بهذا ََِ فمن ََْ أ اظلم َُ ممن افترى ََْ على ََ الله َِّ كلمه َِ يضينا ُ الناس ََّ بغير َِِْ علم ٍِْ إ ِ ن َّ الله ََّ لا يهدي القوم َْ الظالمين قل لا تخفى لا تجد ف ي موسوعه ا أ ح ي ا ع ل ى ن ا إ ل ا أ س ي للعلوم الاسلاميه مسفوحا, أو مسفوحا أو فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا لغير الله ف ن ضر غ ر ب ولا عاد فإن ربك موسوعه ر ر ا ل ح ي ل النابلسي بغر ومن ا للعلوم ي ه م ش ح ه م الاسلاميه ح موسوعه ل ت ا أو ل ن ا ب ع ظ م ذ ل ك ج ز ي ن ا ه للعلوم ا ل ا س ع ة و ل ا يرد اسماء ه عن ق و مجريم سيقول ل لو ذ ي ن أشركوا ش ا الله م ا ل ا ح س ن ا شركه ك ذ الهدى ذ ي ن من ق ب ل م ح ذاقوا شركه ل ع ن دعويه ك م غ ي خ ربحيه ذات إن مضمون ا ن ت م إ ل ا ت ح ر ص ع ي قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين قل هلوم شهداءكم الذين يشهدون ان ل ذ ي يشهدون أن الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم شهدوا فلا تشهد موسوعه ع ه م ل ا ت النابلسي ذ ي ك ا للعلوم الاسلاميه ذ ي ؤ ن بالآخرة والذين موسوعه ا ل ن ا ب ل م ي ع د للعلوم ا الاسلاميه حرم ربكم ع ي ك تشرقوا به ن ن إ ح س ا وَلَا تَقْتُلُوا موسوعه النابلسي ل ا ل ا ل و م الاسلاميه ح ذَلِكُمْ وصاكم ل ل ع ك م ت ع و ن و ل ا ت ق ر ع ه النابلسي ب ل غ أشده وأنف ا ل ك ي ل و ا ل م ي ز ا ن ل ا نكلف ف س ا إ ل ا م ع ه ا وإذا ق ل ت م ف ع ل و ا ء ا قربا و ب ع ه د الحسنى ل ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما ف ت ب ع و ه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي أ ح س ن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه, ورحمة لعلهم ب ا ل ق ا ئ ر يؤمنون وهذا كتاب أ ن ز ل ن ا ه مبارك ف ت ب ع و ف ت ب ع و ه و ا ل ن ا أن ب ل ك م ت ر ح م و ن أن م الاسلاميه وأنزل الكتاب على طائفتين موسوعه ن قبلنا إ ن د ر ا س ت م ل غ ا ف ل ي ن أو ت ق و ل و ي ل و أننا أ ز ل ع ل ي ن ا ا ل ك ت ا ب ل ك ا م ن ه م فقد جاءت وهدى و ر ح م و ف و ع ه النابلسي للعلوم ن سنجذي ا ا الاسلاميه ع ذ ب و ء ا ع ذ ب ل ا كان ص و ن ل يوم إلا أن موسوعه النابلسي يأتي ر ك للعلوم آيات ربك الاسلاميه ت ت آيات ي بعض ربك لا ينفع نفسا إ شركه الهدى شركه دعويه إ ي م ا ن ا غير ا قل ن ت ربحيه ا ذات ي ن ف مضمون اجتماعي و ك ا موسوعه ا النابلسي للعلوم الاسلاميه فلا, يجزى فلا يجزى إلا يجزى موسوعه النابلسي م إنني ه د ن ي ر صراط م ت ق م دينا للعلوم إبراهما ن الاسلاميه ن ش ر ك